بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا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 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطْعِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إن يَتَبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَفْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرلتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكون إلا بأنفسهم وما يشعرون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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشوهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذَكَرَين حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَين أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين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 قل لا أجد فيما أوحي إلي مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يَكُونَ ميته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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذقوا بسناء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضن إن تتبعون إلا الضن وإن أنتم إلا تخرسون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 ما أتينا موسى الكتابة ما من على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهده ورحمة لعلهم بنقائ ربهم يؤمنون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 أَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَتٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَضَلَّ مِمَن كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ العذاب بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ص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 أَمْ أن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قال إنك من المنضرين قال فبما أغويني لا لهم صراطك المستقيم ثم لا بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما لمن تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إن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 قَالَ دَخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ قُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أولئك أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا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 من مها ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا بسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ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 ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليملكم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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فَأْتِنَا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وَآبَاؤُكُمْ ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلا ثمود أخاهم صالحة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 وَالْوُطَنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَكْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَكْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ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 فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُمْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تمخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها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 وَاغْرُ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهو خير الحاكمين